يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فبرأه الله مما قالوا وكان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 أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المصدر والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيم